تلاوه القرآن الكريم من القاهره بسم الله الرحمن الرحيم وذ ميه تنى الله العظيم قطوف من حدائق الإيمان برنامج يقدمه فوزي عبد المقصول بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الظاهرة نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفوها الأوراق والأغصال في واحة الهدى والإيمان الليل أقبل والولود تكون تخوة <تصفيق> الإيمان لقد كرم الله الإنسان بالعقل وميزه به عن سائر مخلوقاته عن أبي برداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذ ذد عقلا تزد من ربك قربا فقال بأبي أنت وأمي وكيف لي بذلك فقال عليه الصلاة والسلام اجتمد محارم الله تعالى وأدف فرائض الله سبحانه تكن عاقلا وعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وسرامة وتمل في آجل العقبى بها من ربك عز وجل القرب والعقل قطرة من نذاك إخوة الإيمان من فضل الله تعالى أن جعل بسم الله الرحمن الرحيم لهذا القدر الكبير وأن تأثيرها ودلالتها لها شأن ثمين لأن العبد عندما يستعين بها يطلب العون من الله صاحب الملك والجلال إنها حقا منحة ربانية يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الجبال كلها حتى كنا نسمع لها دويا فقال المشركون لقد زحر محمد الجبال فبعث الله عليهم دخانا حتى أظل مكة كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يقرؤها إلا سبحت معه الجبال غير أنه لا يسمعها وعن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من زبانية جهنم فليقل بسم الله الرحمن الرحيم يا أنت المستقبل من قطوف الحكمة قيل أشد الأعمال ثلاث انصاف الناس من نفسك ومواساة الإخوان من مالك وذكر الله على كل أحوالك وقال أكثم ابن صيفي حكيم العرب ذللوا أخلاقكم للمطالب وقودوها إلى المحامد وعلموها المكارم ولا تقيموا على خلق تذمونه من غيركم وصلوا من رغب إليكم وتحلوا بالجود يلبسكم المحبة ولا تعتقد البخل فتتعجل الفقر يا رب عزك مستان فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك إخوة الإيمان المروءة اسم جامع للمحاسن كلها وشيمة طبعت عليها الطباع الكريمة فقد عبر القرآن الكريم عن كل مفرداتها بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإستان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والدغو وجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجدت أخوته وحرمت غيبته ثم جمع العلماء معاني المروءة بقولهم مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات إخوانه وبذل المعروف لأهل زمانه وكف الأذى عن جيرانه اللهم يا حي يا قيوم يا واسع الفضل والجود والعطاء اللهم نور قلوبنا بطاعتك واحفظنا بذكرك وخلقنا بخلق القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم افتح لرجائنا رحابة ولدعائنا أبواب السماء إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها أمل صعب حتى الملتقى لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قطوف من حدائق الإيمان برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.